من عزم ومش وقعت حنان وارتجف كل خوف لما شاف وارتجف كل خوف لما شاف وراح اقول له اللي يكتب بحلقه ويقول انا طايح له جب عين السهم لاني لاني هسه انا واقف بالضفوف وبيدي الجربه وارفرف بالعلم وبيدي الجربه وارفرف To me on a skin I و kwa taarufu ya watu maarufu ubwa zalzala نن الخوف ما ادبل انا القلب تصح <تصفيق> الخاف الخيل تخاف الظلال تخاف الخيل الخيل تخاف